ثين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوك ت تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دبر الكافرين.